112. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون 113. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 109. وما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم 110. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين 111. لهم مثل أصحاب القرية إدّ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليه مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أتتم إلا بشهم مثلنا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 لإن لم تأته لنرجع منكم ولا يمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجلين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 يردني الرحمن بضر إلا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة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 111. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون 112. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 113. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار 124. فإذا هم مظلمون 125. والشمس تجري لمستقر لها 126. ذلك تقدير العزيز العليم 127. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 128. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر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 111. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون 112. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 113. إن كانت إلا صيحة واحدة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 124. إنه لكم عدو مبين 125. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 126. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا 127. أفلم تكونوا تعقلون 128. هذه جهنم 117. التي كنتم توعدون 118. إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون 119. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 110. ولو نشاء لطمسنا على 119. فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون 110. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون 111. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون 112. وما علمناه الشعر وما إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحط القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون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 فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون 115. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نقفة فإذا هو خصيم مبين 116. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه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 117. وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم 118. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون